ولا آ...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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الظن مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وتوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آنِبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدِبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَ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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أبي بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء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 ليستدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون.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 ألم تعلم أن الله له ملك السماء والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب آكلون للسرق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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأص بالأص والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فما تصدق به فهو كفرة الله.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 وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبْعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ إِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَهُ وَمِنْهَا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 ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتول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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكتركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرر من ذلك مسوبة عند الله ملعنه الله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 قُلْ لَئِذِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا فَلْيَدَاهُما بِسَوْطَيْنِ يُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون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 مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ فَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 وَإِذَا أُوحِيَتُ إلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَإِشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرِيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ